تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 إن الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشيك وضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض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 إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بحثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 كالظلل دعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحب بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاذ عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا